اللهم لا إله إلا شيطان الرجيم بسم الله الرحمن وحلت لذنبذير إن الله يحكم ما she Oh uh -huh. إِذَا حَنَلْتُمْ فَاسْطَابُوا What the oh. Oh. و انت درسته اللي <laughs> يغوي اليوم يأس الذين كفروا من دينهم فلا Amen. <laughs> چین کفر من فلا مفصل غیر متجانی الله بسم الله Bismillah. ربك عطاء حساب I'm sorry. ما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطاء رب السماء. I do. و بابا قريبا يم يغضم المرء ما قدمت يدا Oh. <laughs> <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم قل يا the